السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا الحلوين عامين ايه النهاردة انا مقصوطة جدا جدا لاني معاكم النهاردة عارفين ليه عشان حنيحي حكاوي كتير اوي وجميلة والحكاية بتاعت النهاردة حكاية جميلة جدا جدا حكاية احنا بنحب صاحبها اوي أوي أوي يا ترى تفتكروا هنحكي عن مين حبيبنا الحلوين احنا لما بنحب حد بنحب دايما دايما دايما نسمع سيرته وكمان بنحب نتعرف على كل تفاصيل حياته واكيد اكيد كلنا بنحب الرسول عليه الصلاة والسلام وبنتمنى نعرف هو مين ونعرف سيرته العظيمة وكل تفاصيل حياته من أول مولده عليه الصلاة والسلام لحد آخر لحظة في حياته حبيبنا الحلوين قبل ما نبتدي في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا معايا كلنا نروح ونشوف حالة المجتمع والناس اللي كانوا عايشين قبل ما ييجي رسولنا الحبيب عشان نشوف ازاي لما جه عليه الصلاة والسلام للكون حصلت حاجات كتيرة قوي وتغيرت كمان حاجات كتيرة جدا يلا بينا ونقول كان يا مكان كان يا مكان المجتمع قبل الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيتسمين مجتمع الجاهلي عشان ما كانش عندهم علم بأي حاجة وكانوا عايشين حياة وحشة جدا جدا جدا كانت حياتهم أوحش حالة شفها الإنسان تعالوا شوف كانوا عايشين ازاي لما كانوا بيبقى فيه حفلات وندوات واجتماعات كانوا بيشربوا الخمر حتى في بيوتهم كمان كانوا بيشربوا الخمر والخمر ده بيذهب العقل يعني الإنسان لما يشربه ما بيبقاش فاهم ولا عارف أي حاجة ولا داريان بأي حاجة وكمان كانوا بيلعبوا أمار والأمار ده عادة كانت عندهم وعند كثير قوي منهم وكمان كان في وقت للبنات يعني كانت لما البنت تتولد أول ما تتولد يخدوها ويتهنوها في التراب وهي حية خوفا من العار وكمان كانوا بيقتلوا ولادهم ولاد وبنات خوفا من ايه من الفقر ومن لكن لما جه رسولنا الكريم وحبيبنا العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الاسلام معاه وحرم كل العادات الوحشه دي قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق يعني ما تقتلوش ولدكم عشان أنتوا خايفين من الفقر وكمان كانت النساء بتمشي في الأسواق كاسيات عاريات يعني لبسين بس لبسهم بيكشف كل مفاتنهم لمين أمام الرجال وكمان كان فيه حروب بين القبائل على اتفه الأسباب يعني مثلا جمل أو حصان سبق جمل أو حصان تاني فكانوا بيتنازعوا لدرجة أنها توصل للحروب. كمان كان في حروب بسبب أنهم كانوا بيحفروا آبار المياه وكان لما حد بيشوف يلاقي في البئر طلعت مياه كانوا بيتنازعوا لا البئر ده بتاعي لا البئر ده بتاعي ويوصل لنزعهم للحروب. والحروب دي كان لها أسماء. وكمان كانوا عايشين قبائل ومجموعات بيتجروا كمان في الأصمام لا مش كده وبس دول كانوا بيعبدوها من دون الله وكانوا بينصبوا الأصمام دي حوالين الكعبة وكان من أشهر الأسماء لتلك الأصمام اللاتة والعزة ومناتة وهبل ونائلة وإسافة كل دي كانت بعض العادات اللي كانت منتشرة في الجزيرة كانت عادات وحشة جدا جدا جدا الكلام ده كله كان إيه؟ كان قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام طب حتقولولي كل دي صفات وحشة وإحنا كلنا مش بنحبها طيب هو ما كانش فيه صفات عندهم حلوة لا طبعا كان فيه لأن كل إنسان عنده الصفات الحلوة والوحشة وبيتعلم إزاي يبعد عنها عشان يتصف إنه إنسان أخلاقه جميلة تعالوا بينا بقى نشوف العادات الحلوة اللي كانت عند بعضهم زي الصدق الصدق ده عرف به العرب في الجاهلية قبل الإسلام ولما جاء الإسلام أقره ومتنه يعني خلاه متين كمان الكرم كانوا يكرمون الضيف كمان الوفاء بالعهود كان الوفاء بالعهود عند بعضهم ولم يخلفوها أبدا مهما كلفهم ذلك وده خلق جميل ولما جاء الإسلام أقره ومثنه يعني خلاه يثبت كمان كانوا بيقطعوا ايد السارق لما كان حد يسرق يقطعوا ايده اليمنى لما الناس يشوفوه يعرفوا ان هو ده كان سارق قبل كده كمان كانوا بيحترموا الجار لما كان في جار بيحتاج حماية كان على طول الجار بتاعه بيجري يحميه ويقف جنبه وكمان كانوا بيتصفوا بالصبر والتحمل بالرغم من ان كانت حياتهم شاقة جدا لان ما كانش عندهم الوسائل الحياة اللي تسهل لهم الحياة زي ما احنا عايشينها دلوقت دي كانت العداد الحسنة الحميدة فيهم ولكنها ما كانتش عندهم كلهم كانت عند اغلبيتهم دي أولاد كانت حالة المجتمع الجاهلي قبل الرسول عليه الصلاة والسلام وعشان ربنا بيحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام هيأ له مكة هيأ له مكة المكرمة لاستقباله عليه الصلاة والسلام إزاي هيأها ربنا سبحانه وتعالى له دل حنعرف الحلقة القادمة إن شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته